سابقاً في نهاية العالم وما بعدها إن أعمال الإنسان غير كافية تماماً لدخول الجنة السبب الثالث قصر عمر الإنسان على هذه الأرض ما معنى كلمة الشفاعة؟ واحدة عطاء والثانية وفاق بالحسبان جهنم ليست موضوع ظلم من الإنسان إلى النبات إلى الطيور الشفاعة ليست خارجة عن إرادة الله فهنيئًا لأصحاب الجنة هذا العطاء أما أصحاب جهنم فبما قدمت أيديهم أمامهم الكثير من الأهوال التي ستحل بهم لأنهم سوف يلقون في جهنم التي مواصفاتها أولاً هي متحركة قال تعالى وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ وقال وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ لأنها ضيقة قال تعالى وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ حيث سيربط كل إنسان مع قرينه الشيطاني لذلك إبليس وأتباع إبليس فقط هم من سيملأ جهنم الله يخاطب إبليس صراحة فيقول له لأملأن جهنم منك جهنم وممن تبيعك منهم أجمعين ومن مواصفاتها أيضا أنها مغلقة بإحكام أي مؤصدة قال تعالى عليهم نار مؤصدة لكن كيف سيتم الإغلاق؟ سيتم هذا الإغلاق عن طريق أعمدة متداخلة مع بعضها قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أما الملاحظ في هذه الآية الكريمي أن كلمة مؤصدة جاءت بالصيغة الإسمية وليس بالصيغة الفعلية أوصدة لأننا حينما نستخدم بالصيغة الفعلية يمكن أن, أن الفعل ينعكس فحينما نقول فلان ذهب أي ربما يعود أما حينما نقول فلان ذاهب بالصيغة الإسمية أي أنه لن يعود لذلك الله يقول في هذه الآية إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة جاءت بالصيغة الإسمية أي أنها لن تفتح بشكل نهائي والسبب في ذلك من مواصفاتها أيضا أن الخروج منها عملية مستحيلة لماذا؟ قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها والمواصفة الأخيرة أن عدد أبوابها سبعة أبواب قال تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم كيف؟ باب مثلا يؤدي إلى الهاوية باب يؤدي إلى سقر باب يؤدي إلى الحطمة حسب أنواع العذاب هناك أبواب محددة والبشرى للمؤمنين أنهم ليس لهم أي على لا جهنم ولا برؤية جهنم. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى صراحة إن الذين سبقت لهم منا الحسنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. إذا سبقت لهم منا أي جعلناهم مسلمين في الدنيا. ولولا فضل الله علينا ورحمته ما زك منا من أحد أبدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض ولم يقل للناس جميع الناس إذن كل من يراها في الآخرة سيكون كافرا فهي للكافرين وأعدت لهم أما من يقول عن الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها فنقول له ابدأ من بداية الآيات بصورة مريم تبدأ الآيات الكريمة بالحديث عن الناكري البعث والحساب، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسية. لم يقل نحشرنكم ولم يقل نحضرنكم. إذن من يقول هذا القول؟ ه ما مدت لسوف أخرج حيا هؤلاء سوف يحشرون حول جهنم الجسيئة ثم لنزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطية أي نزعنا منهم أيهم أشد على الرحمن عطية لأنه لا يوجد مسلم أو مؤمن أشد على الرحمن عطية يعتقد الكثير أن من سوف ينزعون أشد على الرحمن عتية سيلقون في جهنم ويعود القسم الباقي تتابع الآية أن هذا الكلام لن يحدث لماذا؟ وإن منكم إلا واردها أي الذين نزعناهم والذين لم ننزعهم الذين حشروا مع الشياطين فالله سبحانه وتعالى يقول صراحة ثم ننجي الذين اتقوا كيف ينجيهم؟ ينجيهم من ورود جهنم إذن وإن منكم إلا واردها تخص الناكري البعث ولا تخص جميع الناس وخزنة جهنم هم من الملائكة الكرام الذين يديرون أمر جهنم لكن ليس ملائكة رحمة قال تعالى عليها ملائكة غلاز شداد وهؤلاء الملائكة يتحدثون دائما مع الذين يحترقون في جهنم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نزير؟ رئيس مجموعة الملائكة التي تشرف على جهنم يسمى مالك عليه السلام الله يقول عن لسان الذين يحترقون في جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون الملاحظ على هذه الآية الكريمة موضوع لغوي طريف قالوا ليقضي علينا ربك لماذا لم يقل ليقضي علينا ربنا لأن الناء في كلمة ربنا ارتبطت في الذين يحترقون في جهنم والله سبحانه وتعالى لا يقرن ولا يربط اسمه الشريف مع هكذا نوعية من المخلوقات نعطي مثالا آخر قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي لأنه بلد طيب ذكر كلمة ربه تتابع الآية الكريمة والذي خبص لا يخرج إلا نكدا لم يقل بإذن ربه ومثال آخر الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم مع آدم لوحده جاءت الآية الكريمة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قلنا بصيغة المتكلم أما حينما الله يخاطب آدم مع إبليس لا يقول قلنا بصيغة المتكلم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو جاءت قال ولم تأتي قلنا لماذا؟ لأن الله لا يربط اسمه مع الشريرين على الإطلاق قال تعالى أيضا عن الذين يحرقون في جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب ولم يقولوا أدعوا ربنا بل قالوا أدعوا ربكم ولكثرة وشدة الأهوال في جهنم قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء والسوء تعني أقصى ما يمكن أن يتصوره الإنسان من ويلات ومصائب وسوء لأن الحالة في جهنم هي حالة غير مستقرة فلا موت ولا حياة Música